وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ غيره اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم وقال الملأ من قومه اننا نراك قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ ق زِكْرُم مِ الرَبِّكُمْ على رَجُلٍكُمْ لون ذِرَكُم وَل تَتَّقُوا لذِرَكُ وَ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 أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومهم إنا لنراك في شفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين